من القاهرة لكل كاتب عالم عجيب وفي اعماقه صراع محبب وغريب ترحال بين السعادة والألم وبوح من القلب الى القلم وفي هذا البرنامج نطل معا في مفكرة كاتب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 ان ننزع ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع اطلالة في مفكرة كاتب اطلالة في مفكرة كاتب مع لجوة طوبي أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم إطلالة جديدة في مفكرة كاتب وقد ودعت الصحافة المصرية والعربية منذ أيام قليلة الكاتب الصحفي الكبير صلاح الدين حافظ مستشار التحرير بالأهرام والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب بعد حياة حافلة بالعطاء أسرى خلالها الصحافة بقلمه الجريء وكتاباته في قضايا الديمقراطية وحرية الصحافة والعدل الاجتماعي والهموم القومية العربية ولد صلاح الدين حافظ عام 1938 بمحافظة المنيا وتخرج في كلية الاداد قسم صحافة جامعة القاهرة عام 1960 وقد تدرج في المناصب حيث بدأ حياته العملية بصحف الاخبار والتعاون والشعب وكان اخرها مجير تحرير الاهرام وسكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين مرتين وله حياة نقابية سرية كما تخذ امينا عاما لاتحاد الصحفيين العرب مرتين ايضا وله مؤلفات عديدة منها صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي منها الثورة والديمقراطية منها احزان حرية الصحافة وعن مشواره مع الصحافة تحدث الاستاذ صلاح الدين حافظ في برنامج إطلالة في مفكرة كاتب منذ عدة سنوات عن رحلته الصحافية والنقابية نستمع معا لهذا اللقاء الذي سجل معه عام 2004 مرة اخرى الصحافة الكبير الأستاذ صلاح الدين حافظ وإحنا يعني في برنامجنا بنرحب بحضرتك في البداية وأسأل حضرتك هل تحتفظ بمفكرة تدون فيها أفكار أو موضوعات أو خواطر أو ملاحظات إلى آخره؟ بعتقد إنه في نوعين من المفكرات أو المذكرات المذكرة البشرية الطبيعية اللي هي العقل وهذه نعمة من الله وتحتفظ بالكثير فيها بالتأكيد بالتأكيد تحتزن أشياء كثيرة جدا هي تجربة العمر كله في الواقع والمفكرة الأخرى التي يكتب فيها الإنسان بعض خواطره أو أفكاره أو بعض مشاكله أيضا فيما يتعلق بمذكره العقل او المذكرة الدماغ البشري ربنا بيهب الإنسان هذه الآلة العجيبة ليحتفظ فيها بمخزون حياته بكل تجاربه بكل قراءاته بكل أفكاره بأفكار الآخرين أيضاً اللي بيكتسبها ويتعلم منها إنما بحكم العمر بحكم تقدم السن هذه الذاكره تتخافت وتتهاوى شيئا في شيئاً إنما بيظل فيها المخزون الرئيسي أو زي ما بنقول المخزون الاستراتيجي للإنسان المذكرات الأخرى أو المفكرة الأخرى الواقع انا كنت في بداية حياتي كنت حريص جدا ان أنا أكتب في هذه المفكرة أشياء كثيرة كنت بكتب فيها تجارب كنت بكتب فيها أفكار كنت بكتب فيها ايضا في مقتبل حياتي قصص قصيرة كنت بكتب فيها نوع من السجل اليومي للحياة هل هذه الكتابات كانت في السن المبكرة يعني بتعتبر إرهاصة لمولد كاتب فيما بعد الحقيقة أنا لك حاجة كل الصحافين بيقولوها كل الكتاب بيقولوها كل واحد تسأله يقول لك اصل انا من صغري كنت عاوز أبقى كاتب من صغري كنت عاوز ابقى صحفي والكلمه دي الواحد بيسمعها كتير الحقيقه انا ما كنتش احب اقولها انما في الواقع انه دي كلمه اصبحت مكرره ومعاده اللي الحياه بتصنع الانسان مسارات الحياه مش كل اللي بنختاره وبنمشي فيه ويمكن انا لو مشيت بالاختيارات الاولى لأسرتي والوالدي مثلا انا كنت رحت لحية حتة تانية خالص انما مسارتي الحياة غيرت طريقي ودخلت مثلا كلية اداة قسم الصحافة ودخلت, ودخلت الصحافة ودخلت عالم الصحافة ودخلت علم الصحافة فدي مقدرش اقولك انو انا كان في ارهاصات كان في بتاع انما انا من الجيل اللي اتولد اولا في بيئة بتقرأ دي اجتماعية بتقرأ بيئة اجتماعية مهتمة بقضية التعليم وقضية الثقافه ثم دخلت نحن دخلت معترك الحياة في بعد تخرجي من الجامعة ربنا برضو حط في طريقي الهداية ان انا امشي في طريق استفيد من ناس كتير جدا اتعلمت منهم في موضوع الصحافة وموضوع الثقافة موضوع القراءة موضوع ان انا ازاي انظم قراءتي وانا اتذكر بخير الله يرحمه استاذ من في كلية الاداب هو اللي علمني كيفية تنظيم القراءة دكتور يوسف مراد الله يرحمه كان استاذ بالدينة فلسفة علمنافسة وكان ذواقة فنية وده اللي علمني طريقة القراءة تنظيم القراءة بمعنى هل نوعية القراءات او ما تقرأ ولا كيف تستفيد مما تقرأ الاثنين مع بعض لان انت عشان تستفيدي مما تقرأي لابد ان تنظمي القراءة بمعنى يعني وحنا صغيرين كنا نقرأ كل حاجة اي حاجة وكل حاجة دي اسمها قراءة يجوز نقول عليها قراءة فطرية ويجوز نقول عليها قراءة عشوائية إنما تنظيم القراءة دي قضية أخرى بمعنى انا مثلا مهتم بالتاريخ او مهتم بالسياسة او مهتم بالأوضاع الاجتماعية يبقى هنا لابد من تنظيم القراءة في هذا المجال بشكل محدد أخذها أخذ القراءة. القراءة ليست فطرية فقط وليست عشوائية وإنما القراءة القراءة المنظمة التي تؤدي إلى نتيجة محددة واستشادة معين. طبعا بالضبط كده فهي دي الفكرة أنه أنت الإنسان بمخزونه من القراءة المنظمة يمكن أن يتحول إما إلى عالم في الطبيعة مثلا أو في العلوم الطبيعية أو عالم في العلوم الإنسانية أو عالم في الفكر العام أو عالم في الثقافة العامة وهكذا وبعتقد انه دي يجب ان نفكر فيها جيدا القراءة ليست مجرد قراءة اي شيء وكل شيء قراءة الكشكول زي ما كنا فاكروا ونحنا طلبة انه احد كبار الكتاب كان يكتب دايما الحكاية دي ويقولك اصلا كاتب كشكول وكان في مجلة الكشكول زمان؟ طبعا كان في مجلة الكشكول بس كاتب الكشكول يعني يكتب كل حاجة لا انا بعتقد انه تخصص في مهم سيد صلاح الدين حافظ ماذا عن هذه القراءات المنظمة هل يعني تنوعة القراءات الاولى وهل كتبت ملاحظات عن تقرأ وعن الكتاب الذين قرأت لهم او يعني كيف كانت منظمة او شكل هذا التنظيم زي بقولك كده انا بدأت في الجامعة تأثرت جدا بالدكتور يوسف مراد وبطريقته في تعليمنا في تنظيم القراءة وتنظيم الاستمتاع بالفن ايضا هو أول واحد مثلا خدني أنا ومجموعة من الزملاء إلى متحف الفن الحديث وكنت اول مرة أشوف متحف الفن الحديث ومرة خدنا إلى ان احنا نسمع موسيقى مثلا دي, دي أجزاء مكملة للثق... جزء من الثقافة العامة فأجزاء مكملة للقراءة فأنا أصدق اقول في بداية حياتي تنظيم القراءة كان عامل مهم جدا لما بدأت أخش المهنة مهنة الصحافة ايه الصحافة الصحافه كانت برضو إلى حد كبير لما انا بدات كانت مهنه عامه او شبه عامه واذكر انه أحد كبار الصحفيين اللي انا اتدربت على يديه في في, في إحدى الصحف اليومية وانا صغير كان دايما يتريق عليا ويقول لي هي الصحافه دلوقتي بيعلموها في السكوله في المدرسه يعني فكنت ارد عليه بالكلام اللي انا كنت بسمعه في الكليه انه آه الصحافه اصبحت علم فانا اصدأ لك ان التخصص اصبح علم والصحافة اصبحت علم من العلوم المحترمة لكن في بداية حياتي في ناس اثرت فيها في تنظيم التخصص وتنظيم القراءة منهم مثلا ومن اولهم واهمهم وهو اثنين اثروا في حياتي جدا الكبير الكاتب الكبير اللي ارحمه استاذ احمد دهادي الكاتب الثاني اللي اثرت فيها ايضا في تنظيم القراءة وتنظيم التفكير وتنظيم العمل هو الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل أربعان كبير العمر الاثنين دول انا من حظي ان انا اشتغلت معهم انا صغير الاثنين دول تعلمت منهم الصحافة؟ تعلمت منهم كتير مش بس الصحافة تعلمت منهم حتى في السلوكيات لكن قبل ان نواصل رحلتنا مع الصحافة لابد من وقفة مع ما كتبته او ما تحتفظ به المفكرة الذهنية عن ظروف الظروف النشأة الاولى والبيئة اللي, اللي نشأت فيها وكيف شكلت وجدانك او وجدان الكاتب لديك الذي ظهر فيما ما بعد خصوصا ان انا عارفة ان حضرتك من مواليد المنيا محضرة المنيا مزبوط, مزبوط مزبوط يعني بالضبط كده احنا وحنا صغيرين وإحنا وحنا صلبة في المدرسة على سبيل المثال انا من, من يعني من ايه الح... من الناس اللي اثاروا في ايه وقارتلوهم مبكرا هو طبعا الاستاذ الكبير الاستاذ عميل الادب العربي الدكتور صحفين ليه لان احنا كنا نمر يوميا واحنا في طريقنا الى المدرسة نمر يوميا من الـ الـ الـ الشارع اللي كان فيه بيت اهله اسرته اسره الدكتور طه حسين اللي هو تربى فيه واللي هو فضل فيه لغاية ما اتعلم وكبر يعني طه حسين بالنسبة لنا احنا بالنسبة لجيلي بالنسبة لي انا وجيلي جيلي ايضا كان منارة كبيرة واحنا كلنا مشينا على هداه هو إيه الإنسان اللي صنع نفسه رغم انه كفيف إنما تحول إلى أسطورة في الفكر والثقافة ب بجهده الشخصي وبقراءاته ومذاكرته وباطلاعه وبإنارته للآخرين المني على فكرة من المحافظات اللي فيها علامات فكرية كثيرة واعتقد أنها أثرت مش بس أيضا لكن في أجيال مختلفة يعني زي ما فيها طوح فيها مصطفى عبد الرازق وهي عروض الصعيب فيها مصطفى عبد الرازق زي ما فيها لويس عوط فيها علي عبد الرازق ولما نقول علي عبد الرازق لازم نقول الإسلام وأصول الحكم الكتاب الشهير اللي عمل ضجيج زي كتاب في الشهر الجاهلي والاتنين طلعوا بعض في العشرينات من القرن 19 وطه حسين وعلي عبد الرازق فيها نمازج فيها نوع من الإشعاع الفكري والثقافي اللي الأجيال زي اتاثرت بالمنارة دي إنه الناس دي. مثال أو نموذج يحتذى. منارة كبيرة منارة ثقافية وأنا أعتقد إنه هذه الروح كانت شائعة في الفترة اللي أنا كنت صغير فيها في المنيا. في محافظة المينيا بشكل أساسي واللي هي بدأت تخرج أجيال وراء بعض وبدأت تنير الطريق أمامنا وحين كان الإنسان من وإحنا مثلا وأنا لسه تلمي صغير جاي من أركب القطر من غاية القاهرة كان يبقى يتلبسني نفس الشعور اللي, اللي, اللي حسيت بيه أنا يا ترى طه حسين لما ركب القطر ده حاسب نفس الشعور آه آه آه يعني شوفي احساس غريب الإحاء الذاتي اللي خدناه من هذه المسيرة مسيرة العلم مسيرة الثقافة اللي مثلها بالنسبة لنا واحد زي طه حسين او واحد زي مصطفى عبد الرازق او واحد زي الوصاحات وغيرهم كثيرين فأنا الفكرة انه البيئة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاوليه بتصنع الانسان او بتشكل الانسان في فترة الاولى لكن الاهم بقى ما يكتسب الانسان فيما بعد الاكتساب الحقيقي او المخزون الحقيقي انا خدته طبعا حين اشتغلت بالصحافة حين احتكيت بكبار الكتاب وكبار الأدباء لحسن حظي وانا برضو في مقتبل حياتي لما دخلت الأهرام دخلت قلعة حصينة منارة فكرية مش مجرد جريدة مش مجرد صحيفة مش مجرد صحفيين ولكن مجموعات هائلة من المثقفين والكبار الكتاب والأدباء ولو أقول لك عدد لك الأسماء ماء ما عديدة وكبيرة ومليئة بالنجوم طبعا والكتاب المشاهير بالضبط كده لما روحنا للمبنى بتاع شارع الجلاء ده مثلا المبنى الأهرام شارع الجلاء أنا مثلا دخلته سنة 68 على ما أذكرت آخر 67 أو 68 كان الدور السادس بالنسبة لنا هو المنارة أيضا اللي بنتعلم منها دكتور زكي نجيب محمود دكتور يوسف إدريس, <تصفيق> إدريس كان في حسين فوزي كان في جاء بعد كده أجيال أخرى زي عبد الرحمن الشرقاوي صلاح جاهين عدد لا صلاح طاهر عدد لا حصل له من كبار الكتاب والمثقفين والفنانين دول كانوا خبرة الحقيقية أو مركز الخبرة الحقيقية اللي صنعت أجيال وأعتقد إنه يكذب كثيرا من يدعي أنه لم يتأثر بها لأنه دول كانوا هم اللي بيشكلوا الطيار الثقافي والفكري في مصر في فترة من الفترات الفترة دي أنا من الناس اللي بعتبرها من أخصف فترات الحياة الثقافية في مصر وبالتالي انعكس ده على صحيفة الأهرام محمد حسنين هيكل لما جمع الناس دي كلها مع بعض كده في الأهرام فكان الاخرين يقولوا عليه ايه ان هو بيحتكرهم ويحطهم في جراش الاهرام عشان يعرف يحكمهم او يتحكم فيهم انما لا هو كان عنده نظرة مختلفة ان حين يجمع كل هذه الخبرات الفكرية والثقافية والفنية وتنعكس خبراتهم على صفحات الجريدة وعلى المطبوعات الاخرى التي يصدرها الاهرام فهو يعمل على تنظيم اشاعة الفكر والثقافة في المجتمع المصري. أستاذ صلاح الدين حافظ الكاتب الصحفي الكبير والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب حضرتك قطعت رحلة طويلة مع الكتابة بدأتها منذ بداية الستينات وحضرتك ذكرت مرحلة هامة وهي مرحلة العمل بجريدة الأهرام لكن سبقها عمل في صحف الأخبار والتعاون والشعب كيف كانت هذه البداية وماذا كتبت في المفكرة عن البدايات الأولى لعملك الصحفي انا الحقيقة بداية الأولى كانت بداية واحد منبهر منبهر ب يعني عارفها المنبهر بحاجات كتيرة جدا منها فكرة العمل في الصحافه وبالمناسبة والدي الرحمه ما كانش موافق على ان انا اشتغل في الصحاف وكان يعني قابلها على مضض فيما بعد ومستنكف ان انا اشتغل في الصحاف انما كانت بالنسبة لي حكاية انبهار انا تعلمت وانا لسه بدرس الصحافة في الجامعة رحت الاخبار ودربت فيها واستفدت منها مطولتش فيها صحيح انما انتقلت بعد كده لجريدة الشعب الاولى مش الشعب التانية لا الشعب الاولى دي كانت عملتها الثورة وبعد جريدة الجمهورية وكانت عملتها بشكل يمكن جمعت فيه برضو عدد كبير من المثقفين في جريده الشعب دي انا قابلت فيها ناس كانوا فطاح يعني سعد مكاوي في الكاتب الكبير للقصة عبد الرحمن الشرقاوي عبد الرحمن الخميسي يعني عارفه شخصيات كانت كبيرة جدا جدا جدا في ذلك الوقت بعد كده رحت التعاون وبعدين رحت الاهرام البدايات الاولى باستمرار لاي صحفي بتحكم او بتتحكم فيها عوامل مختلفة وتؤثر فيه فيما بعد بتهيق لي بالتأكيد بتؤثر فيه فيما بعد انما الفكرة ايه الفكرة الأساسية انت ليك هدف الحياة حديد الهدف لما يبقى الانسان ليه هدف محدد بيشتغل عليه المهم يختار الاسلوب اللي يرضيه ويرضي ويتناسب مع القيم الفكرية والثقافية اللي متربي عليها والقيم الاجتماعية طبعا اللي متربي عليها وينشى على أساسه لابد يحقق هدفه أنا بعتقد إنه مسيرتي طبعا الثلاث ربحه أو 80% منها في الأهرام لأنما في النهاية هي الجزء الأول له تأثير والجزء الأساسي الكبير في الأهرام له تأثير وهما دول اللي صنعوا الخبره المتواضعه اللي انا بحوزها اذا كان في خبره يعني بالتاكيد هناك خبره كبيره على الاقل على مدى أكثر من أربعين عام مع العمل الصحفي هل يعني لك أساتذة معينين في بداية عملك بالصحافة يعني بتذكرهم أو بتتذكر ماذا تعلمت على أيديهم خاصة إن حضرتك ذكرت اسمين محددين الأستاذ أحمد بهاء الدين والأستاذ محمد حسنين هيكل دول أكثر اثنين أثروا طبعا بحكم إن أنا أولا اشتغلت معهم بشكل مباشر واشتغلت معهم فترة طويلة من الحياة واستفدت منهم استفادات كبيرة جدا انما انا اذكر ان انا في البدايه حيث انا بتدرب ناس معينين زي ما قلت لك هي كانت فترات سريعة البدايات الاولى يعني في الاخبار مثلا انا من الناس اللي اللي كنت معجب بهم جدا شخصيه الله يرحمه عليه انسان طيب وخلوق وعنده قدر كبير من روح المرح والإنسانية و الالالالال القدرة المهنية وتؤاموا أيضا لا هو علي أمين بالذات لأن أنا هو اللي احتكث فيه في في في الفترة الفترة القصيرة اللي قضيتها في أخبار اليوم مثلا في في في, في, في الشعب تأثرت جدا بالشخصية عبد الرحمن الشرقاوي عبد الرحمن الخميسية تأثرت من ناحية المهنية جدا جدا جدا بعبد العزيز عبد الله الله يرحمه اللي هو المفكان شغل المطبخ الصحفي مش كاتب مثلا له اسم زي عبد الرحمن الشرقاوي انما فيه يقوم بمهمة اخطر اللي هي مهمة صناعة الصحافة نفسها في التعاون مثلا تاثرت بشخصية فازة ويمكن ما خدتش حظها كتير لكن هو لعب دور كبير جدا في الحياة المصرية خصوصا في الاربعينات والخمسينات. من هو محمد صبيحة وده ده استاذ المثقف الشامل محمد صبيح كان مثقفا شاملا يقرأ ويكتب يكتب في مناحي متعدده له قدره على التخصص وقدره على الاتقان في التاريخ وفي الاجتماع وفي الصحافة وفي الفن شخصيه الغريبه وفعلا من الناس الاثريه لكن الحياة لما انتقلت الاهرام زي ما قلت كانت الحمد بهايدين على فكرة انا اشتغلت معها لما جاء رئيس تحرير الشعب وكان اصغر رئيس تحرير في تاريخ مصر. وبعدها في الاهرام وبعدها اتنقل راحل الاخبار وبعدين راح الاهرام فانا اشتغلت مع الاثنين دول اطول فترة ممكن عشان كلا انا تأثرت بيهم مش بس الطول الفترة لا بحكم ما في هنا من قيم وافكار واخلاق وطريق تعامل. والاثنين علموني حاجة واحدة على فكرة هما الاثنين كانوا يتميزوا بيها تنظيم التفكير الاثنين يمتلك كل منهما يمتلك هذه الميزة العبقرية في تنظيم التفكير حين كنت اجلس إلى احمد دهاء الدين يتحدث عن أشياء كما لو كان يكتب هيكل حتى هذه اللحظة يتمتع بقدرة فائقة على تنظيم افكار بحيث ان هو حين يتحدث فهو يقول شيئا محددا الكاتب الصحف الكبير الاستاذ صلاح الدين حافظ افهم من كلام حضرتك انك انسان منظم جدا تعلمت تنظيم القراءة ثم تعلمت تنظيم العقل او التفكير لا ادعي, لا أدعي ذلك بضغطة ولكن أزهم أني أحاول، ورغم تقدم السن فما زلت أحاول أن أنظم أفكاري باستمرار وأن أنظم طريقة عكس هذه الأفكار على الورق. وحين اكتب حتى الآن أحاول أن اكتب كلاما مفهوما منظما. واضح الافكار وواضح المعالم واتمنى ان اكون قد نجحت او احاول النجاح ده اكيد ان حضرتك نجحت في اذا كنا بنقلب في صفحات المفكرة واذا كانت يعني مكتوب فيها ان بداية تخرجك من قسم الصحافة بجامعة القاهرة كان عام 1960 على مدى اكثر من 40 سنة عملت بيها في الصحافة تنقلت بين اكثر من كيان صحفي سواء في مصر او في العالم العربي اهم هذه الدور الصحفية التي عملت بها او ما كتبت في المفكرة عن اهم المحطات خلال هذه الرحلة الطويلة لا يعني انا زي ما ذكرتلك انا بدأت البداية والاهرام لكن كتبت في صحف عربية اخر لا واشتغلت في صحف عربية انما كانت فترة استثنائية كنت ضمن 62 صحفي تم فصلهم في احدى سبتمبر صريت أخرج من مصر لأنه حين يخرج السمك من الماء يموت وحين أخرجت من الصحافة حسيت بأن أنا بختنق فسافرت قطر عرض علي عمل في قطر سفرت اشتغلت في جريدة الرايه مدير تحرير جريدة وهي الآن الحقيقة جريدة متميزة وجريدة جيدة وأعتقد أن أنا بازلت فيها مجهود لفترة معينة حتى استقرت الأمور في مصر و... وعدت ثانية وعدت مرة أخرى إلى الأهرام ودي كانت الفترة الوحيدة اللي أنا اشتغلت فيها خارج الصحف المصرية إنما كتاباتي في الصحف العربية الحمد لله بعتقد أنه موجودة على الصحة العربية بشكل أساسي يسعدني جدا من الداخل لا داع ان انا افقر لكن يسعدني على الاقل من الداخل ويرضي نفسي انه مقالي الاسبوع في الاهرام ينشر مع الاهرام بالاتفاق مع الاهرام في نفس التوقيت في خمس صحف عربية الان هذا نعكاس ايضا او كان من احد اسباب ان حضرتك الان مسؤول عن اتحاد الصحفيين العرب يعني ان حضرتك بتكتب في لا لا <تصفيق> أليس لها علاقة بها دي قضية مم. تانية قضية اتحاد الصحفيين العرب ده شغل نقابي عمل نقابي مم. وأنا في العمل النقابي بالمناسبة منذ الصغر برضو وأنا انتخبت سكتير عام نقابة الصحافين من, من سنة وبس و... أيضا أمين عام العرب لأول مرة سنة 76. يعني برضو في سنة مبكرة, مبكرة. فالنهاردة انا افتحلت عطيل العرب لفترة برضو محدودة و... وبعتقد انه ده عمل نقادي انما ال... الامتاج الصحفي والفكري ده مجاله بالت... بالتأكيد انه مش مرتبط إنه لكن هو يعني في نوع من الرابط بينهما بالتأكيد لانه ده مجال واحد مجال عمل الصحفي انما الشغل الثاني فيه قدر بعتقد يعني فيه قدر من قولي المصداقيه قولي انه الكاتب له مصداقيه عند القراء فجريده عربية بتطلب مقال فلان الفلاني هنا مش انا اللي بروج لمقالي ولكن جريده عربية بتطلب مقال فلان الفلان والحسن الحظ الاهرام فيه تنظيم جيد انه عنده وكاله شغلتها الحكايه دي انها تتعامل مع الصحف بس عن طريق التنظيم العام انما الحقيقه انا ببقى سعيد جدا لما اروح دولة عربيه والقى مقالتي منشورة في في من الجرايد المتعاقده او لنشر مقال زي ما انا صحيح يعني مقالتي الاسبوعيه في الاهرام بتتشر في خمس صحف عربيه وقت واحد وده بعتقد انه ده يعطيني قدر كبير من الرضا والقناعة بالتأكيد لكن هو إلى جانب الصحافة الحقيقة يعني حضرتك قطعت رحلة طويلة مع صحافة في مؤلفات عديدة تحمل اسم أو توقيع الأستاذ صلاح الدين حافظ منها مثلا حرب البوليساريو وصدر عام 81 منها صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي وصدر 82 أفغانستان الإسلام والثورة ماذا أيضا من كتب أو مؤلفات تحمل توقيع صلاح الدين حافظ انا حتى العام الحالي 2004 عندي دلوقتي 14 كتاب كلها كتب سياسيه معظمها كتب سياسيه وايضا فيها كتب صحفيه فيها عن الصحافه فيها يعني فيها كتاب طبعا اللي هو انا بعتبره انا معتز بيه جدا وبعتبره إذا, اذا ما كنتش كتبت حاجه غيره يبقى كفايه يعني بالنسبه لي اسمه احزان حريه الصحافه وده طبعا منه طبعتين حتى الان والحمد لله بيجد صدى حتى الان صدى جيد جدا بما فيه من افكار كانت جريئة حين طرحتها مبكرة طب اسأل حضرتك عن ما هي احزان صاحبة الجلالة كثيرة جدا كثيرة جدا لكن الاخصها في شيء حزن حقيقي الحزن المقيم على الصحافة العربية بشكل عام وعلى الصحافة المصرية الحزن الحقيقي لأي صحافة هو تقييد حريتها ذا اللي يصيبها ليس فقط بالحزن ولكن يصيبها بالسكتيا الخنق فتموت وعشان كده بقول انه صحافة بلا حرية تتحول الى مجرد مشارات دعائية لا قيمة لها لا ينظر اليها القارئ لا يدفع فيها قرش واحدا لا يقرأها حتى لو وقعت امامه بطريق الصدفة انما الصحافة تكتسب مصدقيتها وتأثيرها الحقيقي وضرها ورسالتها السامية من الحرية التي تتمتع بها أنا في هذا الكتاب علقت هذه القضية حطيت تشريح لأوضاع الصحافة المصرية كنموذج وإيه العقبات اللي أمامها سواء عقبات قانونية وتشريعية أو عقبات سياسية أو عقبات إجرائية بيروقراطية أو عقبات اقتصادية و. تكنولوجيا وحطيت ايضا تصور لما يمكن ان تكون عليه الحلول لهذه العصابات وقلت في النهاية انه احنا امام اختيارين ياما يا نترك صحافتنا كما هي ياما يا نقتحم ونغير ونطور ونحدث لحسن الحظ انه مش هبداعي انه كتابي هو اللي عمل كده لا احنا عندنا في تاريخنا تاريخ الصحافة المصرية وتاريخ التشريع المصري وتاريخ السياسة المصرية على وجه التحديد نضالات كثيرة من قبل حرية الصحافة من من اواخر القرن 19 وهناك نضالات مختلفة للدفاع عن حرية الصحافة الانسان تدور دائما على حرية ان يقول رأيه والصحافة <تصفيق> هي الرأي بالضبط يعني في النهاية عشان ننخص برض القضية دي ونوضحها شوي حرية الصحافة ليست امتيازا لكاتب أو لصحفي ولكن حرية الصحافة هي جزء من الحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها المجتمع فحين نقول حرية الصحافة أو حرية الرأي ليست امتيازا للصحفيين إنما هي امتياز للمجتمع لأنه كل إنسان له هذه الحقوق ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة زين حافظ هل لك طقوس معينة عند الكتابه؟ لا ببساطة شديدة انا احب الهدوء انا بطبع بشخصيتي انا اميل الى الهدوء ومش بس ما اعرفش اكتب الا في هدوء ولا اعرف اقرا الا في هدوء ولا لكن ما اعرفش اعيش الا في هدوء ولذلك دي نقطة ضعفي اللي بيعرف نقطه ضعفي بيعرف يستفزني انه هو يعيشني في ضجيج او يعيشني في صخب اذا ضجيج وصخب ما اقدرش اعيش وما اشتغل وما اركز لكن انا بشكل عام اميل الى الهدوء ووأضف في الهدوء استطيع أن أنتي بشكل من الأشكال. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ونحن نقلب مع صفحات المفكرة نجد كثير من التواريخ الهم المكتوبة فيها. مثلا تخرجت عام ستين. انتخابك سكرتير عام لنقابة الصحفيين عام 67 حصولك على وسام الصحافة العربية عام 2002 ماذا أيضا من تواريخ هامة تحملها أوراق المفكرة حصولي أيضا على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى أتذكر عن 99 حصولي على جيزة مبكرة جدا وهي ال المنظمة العالمية للصحفيين سنة 78 وسبعين أو تسعة وسبعين في مجال حصولي أيضا على تقدير خاص من اليونيسكو لأنه أنا في في في في في في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات اشتغلت لهم شغل عن تطوير الصحافة في الدول النامية. والحقيقة خدت ما استحقه من تقدير وتقييم أدبي ومادي وعلمي في هذا حضرتك كان لك أبحاث في هذا المجال ليا أبحاث كثيرة جدا وأنا فخور بيها وفخور بأن اليونسكو طبع عديد من أبحاثي على نفقته وترجمها إلى لغات مختلفة في فترة مبكرة كانت من حياتي وجا في فتره من الفترات بتاثير هذه الابحاث المنتظمة عرض علي مدير محطه من المحطات المهمه في حياتي عرضوا علي وظيفه في اليونسكو الدولي ودي كانت نقطة هقول نقطه توقف انه انا قعدت في حيره حوالي اربع شهور الى ست شهور غير قادر على أن تقرر ماذا تفعل هل أتخلى عن المهنة اللي أنا حبيتها ودخلتها ودرستها بالمناسبة درستها وحبتها ودخلتها باقتناع وعايش فيها ونجحت فيها أيضا إلى حد كبير وأتحول عنها بقى أروح أشتغل في وظيفة دولية وكانت الوظيفة في مدير مكتب اليونسكو في دول غرب إفريقيا وكان احتجاجي ان انا مقدرش اعيش في دول غرب افريقيا فترة طويلة ان ضمن الاتفاق ان انا قعد سنة وانقل الى كريس او الى احدى العواصم العربية ويمتستطع ترك المياه والخروج الى كالسمك بزبطك الحقيقة وطبعا يمكن ناس كتيرة لمتني ان انا ضيعت الفرصة دي لكن انا حين انظر ورائي الان لا اعتقد ان انا اضعت فرصة ولكن اعتقد انه استفدت بخبرة وحاولت أنمي خبراتي من خلالها واعتقد ان انا استفدت منها وهذا يكفي والقارئ ايضا استفاد منها أتمنى, اتمنى ان انا اكون بفيد القارئ بكلمة واحدة او بفكرة واحدة في كل مرة اكتب له الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صلاح الدين حافظ حضرتك تم انتخابك سكرتير عام لنقابه الصحفيين مرتين وأمين عام لاتحاد الصحفيين العرب أيضا مرتين وعضو مؤسس لاتحاد الصحفيين الافارقه الى جانب عضويه عديد من اللجان والمجالس هل هذا يعكس اهتمامك بالعمل العام والعمل السياسي بشكل يعني خاص اكيد اكيد هقول باختصار الصحافه عمل عام العام الصحافة لا يمكن فصل الصحافة عن العمل السياسي ولا عن العمل العام لا يمكن لان الصحافة جزء من هذا العمل العام وبالتالي انا وانا صغير كنت بشتغل الصحافة امارس الصحافة وامارس العمل العام بحركية في نفس الوقت, بنفس الوقت. بنفس الوقت. اكتشفت انه صعب ولذلك انا مثلا لم اسقل اي حزب من الأحزاب. مش لان انا لا انتمي لفكر معين لا انا عندي افكاري انما دخول الحزب يلزمك به الجزء التنظيمي انا حسيت ان الكاتب بشكل اساسي هو الكاتب الذي يتحلل من قيود التنظيمات السياسية والحزبية الموجود. أو قيود العمل الإداري وقيود العمل الإداري بالتالي الكاتب الصحفي الكبير أستاذ صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ونحن نقلب معا صفحات المفكرة نجد فيها ملاحظات وانطباعات مكتوبة عن مؤتمرات دولية شاركت فيها أسألك عنها خاصة وأن هذه الأيام يعقد مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب هو المؤتمر رقم كم العاشر المؤتمر العاشر وده بيعقد ان شاء الله هيعقد المستداء من 2 ل 5 أكتوبر 2004 بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس تحت صحافي العرب ودي مناسبة الحقيقة انه احنا نقول فيه انه هذا المؤتمر بالتحديد بيعقد الظروف الصعبة السياسية العامة اللي احنا بنمر بها كلنا لكن ايضا بيعقد تحت شعار موحي وله مغزى وهو دفاعا عن الديمقراطيه وحريه الصحافه انا اعتقد ان دور الصحافه العربيه ودور الصحفيين العرب ودور الكتاب في هذه الظروف التي نمر بها هي التنوير والتحديث والتطوير والدفع إلى استعادة الحرية للمواطن العربي في اطار من القانون العادل وفي اطار من القضاء النزيه اللي هم الحكم الحقيقي أستاذ صلاح الدين حافظ في أسئلة سريعة ويعني بسيطة هل تكتب حكم أو أقوال أو أمثال شعبية تؤمن بها في المفكرة أنا بقالي أكثر من عشرين سنة أكتب في نهاية مقالي حكمة صغيرة أو حكمة صغيرة ولم سميها خير الكلام يا أم بيتشار يا أم نسر يا اما حكمة يا اما مثل شعبي محترم وبعتقد انه ده مخزون وأذكر مخزون في المفكرة اه طبعا مخزون <تصفيق> في المفكرة وهو نتاج من نتاج قراءاتي وناس كتيرا بتسألني حكتين الحقيقة <تصفيق> ناس كتيرا بتسالني انت بتجيب الكلام ده ازاي امت وبض... فبقول لهم انه انا ابذل مجهودا في اختيار خير الكلام في نهاية مقالي هو عادل نفس المجهود الذي يأبدله في كتابة المقال نفسه هذه واحدة الحاجة الثانية وهي دي بقى اللي احيانا انت بعض الناس بتقولي انه احنا بنقرأ خير الكلام فيكفينا على المقال ففكرت ان انا ابطل كتابة او تكتبه في البداية ففكرت فعلا ان انا ابطله عشان الناس فهي الحقيقة طبعا دي برضو انا عاوز اوضح انه يعني مثلا في خير الكلام في بكتب شعر كتير انما شعر الشعر العربي الفصيح المنقفه اللي بعتبر انه هو ده ديوان العرب الحقيقي انا هدفي فيه اني ابلغ القارئ رساله ان الشعر العربي ليس كما يتصوره البعض الآن مجرد قوالب جامدة الكاتب الصحفي الكبير لأستاذ صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ونحن نقترب من نهاية اللقاء وفي الدقائق الأخيرة أو في الصفحات الأخيرة من المفكرة نجد بعض الخطوط العامة لمشروعات مستقبلية ماذا نجد فيها؟ أتمنى أن أكمل بشكل علمي ما أحاول أن أسميه مشروعي الرئيسي باستكمال منظومة او مجموعة الكتب التي كتبتها عن الحريات والديمقراطية في مصر بكتاب اختم به حياتي اعزائي المستمعين هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته حيث قدمنا إطلالة على مفكرة الكاتب الصحفي الكبير الراحل صلاح الدين حافظ مستشار التحرير بالأهرام والأمين العام للاتحاد الصحفيين العرب الذي رحل منذ أيام قليلة بعد حياة حافلة بالعطاء أخيرا نقول شكرا ووداعا للكاتب والمفكر الكبير الأستاذ صلاح الدين حافظ مع تحياتي وتحيات عاطف ابراهيم هندفة صوتية الأسبوع القادم إطمالة في مفكرة كاتب موسيقى الموج الصغير إطلالة في مفكرة كاتب ومعكم نجوى الطوبي.